الَيْسَ لَغُ الْيَوْمِ هَاغِنًا حَمِيمًا وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَذَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ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 لآخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيد فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنحلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليكين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا